بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة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 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقصو إليهم إن الله يحب المقصين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتانه يسترينه بين أيديهن وأرجلهن